فضيلة الشيخ عطية صقر هل وردت أحاديث نبوية شريفة تحض على قراءة معينة في صلاة القيام في رمضان ليس في القراءة في التراويح شيء مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بالمئتين يعني مئتي آية يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرا بها في عشرة ركعه عد ذلك تخفيفا والافضل عدم تطويل القراءه حتى لا يشق على الناس وقال القاضي لا يستحب النقصان من ختمه في الشهر ليسمع الناس جميع القران ولا يزيد على ختمه كراهيه المشقة على المامومين والتقدير بحال الناس أولى فلو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل كما قال أبو ذر قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور وكان القارئ يقرأ بالمئتين والله أعلم